بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والعصر إن للإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواصوا بالصبر